مؤسسة القرآن الوقفية تقدم السلام عليكم وتعرج الملائكة والروح إليه ونزول القرآن يعني كل هذه وردت في الكتاب يقول الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع تعرج الملائكة والروح إليه في يوم إلى آخر الآية كذلك في نزول القرآن إنا أنزلناه قرآنا عربيا في ايات كثيرة في إنزال القرآن يعني ها والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك نعم بلا شك النزول يدل على أنه يعني نزل به من علو نعم كذلك قال ونداءه نعم قال ونداه للأنبياء وقوله للملائكة وقبضه ونصه وعلمه. نعم. قال وندائه للأنبياء. في آيات كبيرة جدا. وإذ نادى ربك موسى أن يقتل القوم الظالمين. إذ ناديناهم، ها؟ وناديناهم. صحيح؟ هذه دام وردت في القرآن نثبتها. وقوله للملائكة في عدة آيات وإذ قال ربك للملائكة اني النجا. المحاورة التي دارت. بين الرب جل وعلا وبين الملائكه وكذلك قبضه وبسطه كما ذكرنا سابقا وعلمه والله عليم حكيم إن ربك حكيم عليم و ايات كثيره نعم ووحدانيته ومشيئته وصمدانيته وفردانيته واوليته واخليته وظاهريته وباطنيته طبعا المؤلف كانه رحمه الله أشياء يدخلها في المعاني من المعاني باب الإخبار باب واسع وإلا الحقيقة يعني فردانيته يعني صمدانيته قل الله واحد الله صمد اما فردانيته فلم يرد شيء محفوظ قوي عن نساء صلى الله عليه وسلم في إثبات اسم الفرد لله تبارك وتعالى وانما هذا من باب الإخبار وإلا في حديث, حديث التسع وتسعين اسم هذا الذي في السنن في استنان الترمذي وغيره ذكر فيها هذا ولكن هذا ليس من كلام الله صلى الله عليه أن هذا ليس من كلام الله صلى إنما جاء قاله بعض يعني شيوخ الوليد من مسلم رحمه الله راوي الحديث وقد جاء هذا عند البيهقي من وجهين ولكن يعني مرسل هو ليس من محفوظ مرفوعا من المسلم لكن على كل حال الفردانية هي تدخل في الوتر وتدخل كذلك في الأولية كما قال الله تبارك وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن والنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه بقيام الليل قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الاخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء سبحانه وتعالى نعم صلى الله عليكم وحياته وبقائه وأزليته نعم وأبديته ونوره وتجليه والوجه والجنب والساق نعم طبعا هنا يعني المصنف قال والوجه والجنب والساق اولا يعني يجب أن نعرف أنه لا أحد من السلف يعني يقول بإثبات الجنب لله تبارك وتعالى كما هو لابن آذ يعني الله تبارك وتعالى في كتابه قال يا حسرة على ما فردت عن العبد ها حين يتوب قال يا حسرة على ما فردت في جنب الله ليس فيه اثبات الجنب لله عز وجل تصفه من مثل ما للعبد وإنما هو بيجمع المفسرين الصحابه والتابعين حسرة على ما فرضت به لماذا في حقه سبحانه وتعالى هكذا فسر الصحابة والتابعون نعم وبعد الثلاثمائة بالمناسبة بعض العلماء الذين لم يكن لهم معرفة واختصاص بالاعتقاد رأوا أن أشياء من النصوص يثبتونها وأحياناً ضد ما جاء هذا في حديث لا أصل لها مرفوعة النبي صلى الله عليه وسلم وقع هذا من بعض العلماء بعد الثلاث فذهبوا فذهب وأثبتوا مقتضاها وأحسم الضم بمن رواها ولكن لم تكن في كتب أئمة الإسلام والذي ينبغي أن ينتبه له الإنسان أن العلماء ليسوا في مرتبة واحدة كل العلماء في مرتبة واحدة لا ما ليس الرسل الرسول شيخ ليس مرتباع تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض الرسل ليس مرتباع ولا العلماء المرتباع ولذلك من اختص منهم بالاعتقاد عرف النصوص الدقيقة التي تطلق على الله تبارك وقد حصل من بعض العلماء على رأس الـ 300 أنهم أرادوا نشر يعني الاعتقاد اعتقاد السلف ولم يكن لهم بذلك القوة فوقعوا في مسائل اولوا فيها لم يكن لهم درايه بكلام السلف كلمة محمد كالشافعي كمالك في لم يكن لهم درايه لان اولئك يعني ينظر الواحد إلى الى الصحابه ما بينه وبين الصحابه الا واحد وهني ليس كذلك وعنده الناس يعني ما بعد فشل كلام علم الكلام فشوا فمنها هنا وقع بعض العلماء يعني كما سننبه عليه يعني وهذا اول تنبيه يعني يرد الينا يعني وهذا لا شك انه يعني يعني يعتبر سهو منه رحمه الله العالم إذا حصل منه سهو في مثل هذا يعني يعتبر له في مثل هذا نعم. الله وإلا فكما ذكرت لكم ما أحد من استلف يثبت الجنب على هذا الوجه نعم. وخلق آدم بيده والتناء والمدح. والتناء والمدح يعني يقصد هذا في عموم ذاته وصفاته فإن الله تبارك وتعالى لا أحد أحب إليه المدح من الله كما قال مسعود الله تبارك وتعالى أتنا عن نفسه كثيرا في كتابه. واستفتح كتابه الكريم بالثناء على نفسه، ليس كذلك؟ فقال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ثم أثنى الله تبارك وتعالى في رؤوس السور افتتاحيتها لتهئه النفوس وتعلقها بالله تبارك وتعالى في سور كثيرة. كما في قول الله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين. هذا الربع الأول، الربع الثاني في القرآن. القران مقسوم الى اربع مربعات او محامل الربع الاول الحمد لله رب العالمين الربع الثاني الحمد لله الذي خلق السماوات والارضات جعل ظلمات والنور اليس ذلك الانعام الربع الثالث الكهف الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الربع الرابع ها فاطر فاتح فاطر. ناق الى يسين ها فاطر الحمد لله فاطر السماوات والارض جاء للملائكة رسلا الآية فالله تبارك وتعالى يحب أن يثنى عليه ويمدح ولأجذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا احصي ثناءا عليك أنت كما اثنيت على نفسك فكان من أصل العبودية لله عز وجل الدعاء وكان من أول أوليات الدعاء أن يستفتحه الإنسان بالثناء على الله تبارك وتعالى والحديث عن صلى الله عليه كثيرة جدا انظروا في صفه الصلاه كيف يصلي الانسان فاستفتح بماذا في بدعاء الاستفتاح في الثناء على الله تبارك وتعالى وكذلك في قيام الليل مرويا صلى الله عليه وسلم اكثر من سبع او ثمانيه اوجه كلها افتتاح لقيام الليل اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض امنه ولك الحمد انت قيوم السماوات والارض ومنهم ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ومنهم ولك الحمد انت ها اللهم لك انت نور السموات العرض من بينك لك الحمد انت قيوم السموات العرض من بينك الحمد انت ملك السموات العرض من ها الى اخر الحديث هذا كله ثناء على الله تبارك وتعالى في اوليه الصلاه في اوائل الصلاه نعم سن الله عليكم والمكر والغلبة والقهر قال المصنف والمكر والمكر والغلبة والقهر يعني السلف رحمهم الله من دقة اتباعهم أنهم نظروا في النصوص التي ذكر الله فيها نفسه أو اثنى على نفسه سبحانه وتعالى فنظروا فيها فوجدوها قسمين قسم يثني الله تبارك فيها على نفسه مطلقا فيقول عزيز الحكيم العزيز الحكيم العلي العظيم إلى آخر ذلك وفيه نصوص أخرى ليست مطلقة بل هي مقيدة ومن هذا هذه الصفه التي هي المكر فإن الله تبارك وتعالى ذكر صفه المكر مقيده ولم يذكر يذكرها مطلقا فقال وينكرون وينكر الله فإذا كان هذه الصفه وردت على صفه التقييد فليس للانسان أن يستعملها في في صيغه الاطلاق هذا عدبا مع الرب جل وعلا وعلى ذلك يعني السلف الصالح نعم اللهم صل على محمد قوله آمنتم في السماء وقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الذي في السماء إله وفي, وفي الأرض إله, وفي إله نعم وسماع وسماع الله من غيره وسماع غيره من لقد سمع الله قول الذين قالوا سمع الله قول التي تجادلك في زوجها نعم نعم. وغير ذلك من صفاته المتعلقة به المذكورة في كتابه المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم وجميع ما لفظ به النبي صلى الله عليه وسلم وجميع ما لفظ به المصطفى صلى الله عليه نعم. وسلم من صفاته كغرسه جنة الفردوس بيده كغرسه جنة غرس هذا مصدر يعني يعمل عمل فغلي تغرسه جنة جنه الفردوس بيده سبحانه وتعالى هذا كله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وشجره نعم وشجرة... وشجره وشجره طوبه وشجره طوبه بيده سبحانه وتعالى نعم وخط التوراه بيده وخط ها وخط التوراه بيده ها لا احسن يعني, يعني لو قد خطي لا باس لانه ورد في حديث موسى لما راى ادم عليه السلام ها ضعه في السماء ليس كذلك ضعه قال وكأنت موسى بني اسرائيل ثم قال له الذي كتب, كتب لك الله التوراه بيده فيه إثبات ان الله كتب في يده سبحانه وتعالى نعم وخط التوراه بيده ووضعه القدم في النار فتقول قط قط نعم والأصابع نعم والضحك والتعجب إن قلوب العباد بين أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء سبحانه وتعالى كل هذا يثبته أهل العلم على ما يليق به سبحانه وتعالى نعم والضحك والتعجب نعم والنزول. طبعا هو ذكر هنا قال والضحك والتعجب هاه يعني شوفوا هذا رجل جاء للنبي صلى الله عليه فقال يا رسول الله سمع سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحكي قصة من قصص الآخرة. احوال اهل الجنه قال فيبقى او احوال اهل النار ايضا قال فيضحك الله اليه يعني الى هذا الذي يحاسبه الذي حاسبه هذا الرسول لم يقوله فقام عربي لفت نظره الجمله هذه قال يا رسول الله او ربنا قال نعم انظروا الكلمه الجميله من العربي قال لن نعدم الخير من رب يضحك سبحانه وتعالى هذا هو الواجب على الانسان الواجب على الإنسان أن يتأمل آثار هذه الصفات التي في نفسه وفي الخلق وفي العالم هذا الذي ينبع أما تاتي وتتكلم عن أشياء عن الله تبارك تعالى ما قالها الله ولا قالها رسوله أو تذهب وتعطلها تنفيها تقول لا ليس لله سمع ولا بصر ولا يريد ولا ولا ولا وتنفيها عن الله تبارك تعالى يا ويلك من الله يا شيخ أنت عديت علي يا شيخ الآن لو أقول لوالدك أبوك ليس آدم وليس رجال وليس وليس وليس وليس وليس وليس, وليس, وليس, وليس عن كل صفة ماذا سيكون أبوك هذا سيكون عدم يشير العدم ليس له صفة أليس كذلك لما أسألك أنا أقول لك العدم ما صفته تستطيع أن تأتي كل صفات ما تستطيع يشير ولهذا هذا الذي إنسان المعطل يعبد عدما شاء الله العافية ثم إذا نفى كل شيء آه انتبه إلى أن هذه الصفات المعدوم راح ركب صفاته من عندي هو وضعها يرى أنها من توحيد الله كما فعلت المعتزله فهذا الذي وضعه في الحقيقة هو صنم انظروا كيف آل به العدم إلى أن يتخذ صنما لأن هذه الصفات التي يقولها ما قالها الله ولا رسوله شيء في تجد الواحد منهم يذكر إلى أكثر من مئة صفة ليس منها واحدة في الكتاب والسنة نعوذ بالله هذا ضلال شاء الله العارف نعم الله عليكم والمصنف رحمه الله قال والضحك والتعجب يعني لو أنه أورد التعجب هناك لأن هذا هو شيء إلى الأشياء التي وردت في السنة لو أنه ذكر هذه في القرآن أين هذا في القرآن أحسن قول الله تبارك تعالى بل عجبت ويسخرون قرأ حمزة بل عجبت ويسخرون وإذا جاءت الآية من جاءت القراءة القراءة من جاءت ثان عن, عن, عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم فتحمل كل قراءة على أنها آية فيها معنى مستقل وهذا في كل آية القرآن انظروا مثلا إلى قول الله عز وجل آية هذه بل عجبت يا محمد من فعله بل عجبت أنا كما قال أبو عبيد القاسم السلام والإمام أحمد جمع من عجبت يعني الله تبارك تعالى فهذا عجبت يعني صلى الله عليه وسلم أيضا عجبت كذلك في قول الله عز وجل وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير صحيح هذا القراءة الثانية وكأي من نبي قتل الاولى دلت على أنه قاتل الثانية دلت على أنه قتل إذن نحملها على أنها آيتي وهكذا في آية الكفاية يعني في قول الله عز وجل في سورة الزمر ها؟ ها؟ ها؟ نعم اليس الله بكاف عبده يعني النبي صلى الله عليه وسلم اليس الله بكاف عباده يعني الصالحين الله يكفيهم بشيء فهذا تحمل كل قراءه على أنها ايه او بمنزله ايه نعم سبحان الله عليكم ونزوله كل ليله وليله الجمعه وليله النصف من شعبان وليله القدر طبعا هذه ليله الجمعه ليلة النصف من شعبان ليلة القدر قد وردت اثار في مفصل الاعتقاد يعني قد ذكرها العلماء رحمه الله وأنبه إلى أن هذه الآثار إن لم تكن فيها قوة في بعضها فإنهم يردونها تبعا ذلك الذي حتى نقتصر عليك بدل تتبع كتب الاعتقاد المسنده للأيمنة قد يكون صعب يعني على بعض الناس ولكن خذ كتاب اعتقاد أهل السنة لله لكاء تجد أنه مثلا يذكر الأحاديث التي فيها نظر أو ليست في ذاك القوة متى يريدونها يريدونها تبعا لا يريدونها استقلالا أول ما يصدرون بالآيات ثم يريدون الحديث الصريحين ثم السنن والمسانيد ثم يلحقونها بأشياء وردت في بعض الأجزاء وبعض الأمالي وبعض ها؟ يريدونها تبعا وهذا كبير السلف يستعملون هذا ولهذا البكري لما اعترض على شيخ الإسلام رحمه الله من اعتراضاته قال استدللت في بأحدث ضعيف قال له لا إنما ذكرت ما ذكروه يعني السلف فالسلف كانوا يذكرون الاحاديث القويه ثم الحديث التي أقل قوة ثم الأقل قوة يعني هم يذكرون الشيء في الباب ومن هذا حديث الذراع حديث الذراع أورده العلماء أين وأوردوه أورد هلالكائي في صفة اليد و في أول باب لا يشير في آخر وهذا منهج لهم انهم يريدون الشيء الاقل قوه او الضعيف لاصطلاح المتاخرين او احيانا ضعيف جدا إنما يريدونه تبعا لا يريدونه استقلالا اما الاستقلال ابدا ما أحد من ائمه الإسلام رحمهم الله اورد استقلالا في اصل من اصول الدين واصل من اصول التوحيد اورد عليه حديث ضعيف هذا مستحيل يا لا يوجد حنا نخفف عليك البحث لا يوجد ابدا فهذا من رحمة الله عز وجل ونعمته علينا نعم ما شاء الله عليكم وغيره الله نعم وفرحه الان فأ... بدا يرفع الشيخ ولا يخفض ها طيب نعم هو ان رفعت ما قلنا لك شيء ان خفض هذه عادلين اللي نسالت عنها بارك الله نعم وغيره الله وفرحه بتوبه بتوبه العابد واحتجابه بالنور واحتجابه برداء الكبرياء وأن الله يعني تم في الحديث العظمة إزاري أو العز إزال والكبرياء رداء فهذا فيه التنبيه على عظمة الله تبارك وتعالى حيث يعني أشار إلى أن العز يعني من صفاته سبحانه وتعالى والكبرياء من صفاته فالعز والعظمة هي من العموم أخص منها وأعلى منها الكبرياء كما قال الله عز وجل وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العز الحكيم سبحانه وتعالى ثم يدل على ذلك التنبيه بالإزار والرداء عادة العرب أنها تلبس أي إزار كذا لو كان جميلا لكن في الرداء ها ماذا تلبس تلبس أجمل لأنه يواجه الإنسان به فإن صلى الله عليه وسلم اشار إلى هذا التنبيه في هذا الحديث أن العزة او العظمه ازاره سبحانه وتعالى والكبرياء رداءه والكبرياء يعني رداءه سبحانه وتعالى ولا الحديث ما فيه ان يعني اثبات الـ الـ الـ الازار والرداء لله عز وجل الحديث كما يقول شيخ الاسلام الحديث لم يرد لهذا الحديث ما ورد ذلك انما اراد بها التنبيه الى عظمه الله تبارك وتعالى في ذلك وليس الله تبارك وتعالى له ازار ورداء مثل الناس حاشاه سبحانه وتعالى يعني يعني ليس تمثلي شيء سبحانه وتعالى لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته نعم السلام عليكم وأن الله ليس بأعور نعم هذا الله... ورد في حديث الدجال علموا أن الله إن ربنا ربكم ليس بأعور ها يعني هذا فيه ثبات أن الله تبارك وتعالى له عينان سبحانه وتعالى نعم وان الله يعرض عما يكره ولا ينظر اليه وكلتا يديه يمين واختيار ادم قبضته اليمنى نعم قبضته اليمنى نعم هذا هذا يعني عندنا جزاء الخير هو جاء يعني بنهايه تتقرا في الحاشيه شيخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث عظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله ادم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله فحمد الله بإذنه فقال له ربه رحمك الله يا آدم اذهب إلى اولئك الملائكة إلى ملئ منهم جلوس فقل السلام عليكم قالوا وعليك السلام ورحمة الله ثم رجع إلى ربه فقال إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم فقال الله له ويداه مقبوضتان اختر ايهما شئت ايهما شئت احسن الله ايهم اختر, اختر ايهما شئت. أيه شئت قال اخترت يمين ربي يمين ربي اي كما وعدت ما لم تضف نعم وكلت اخترت يمين ربي وكلت يدي ربي يمين مبارك سبحانه وتعالى نعم اخترت يمين ربي وكلت يدي ربي يمين مباركه ثم بسطها فاذا فيها ادم وذريته فقال أي رب ما هؤلاء فقال هؤلاء ذريتك فإذا كل إنسان مكتوب عمر عمره بين عينيه فإذا فيهم رجل أضوأهم أو أضوأهم نعم أضوأهم أو من أضوأهم قال يا رب من هذا قال هذا ابنك داود قدر يعني إذا... لأنه كثير العبادة والذي يكثر العبادة يضيء وجهه سبحان الله لهذا ابن الذرية آدم صار وجه داود لم يقل صلى الله وسلم يعني لا قيام فوق قيام داود صحيح ولا لا كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدس هذا قيام مستمر شيء عجيب كان داود اعبد البشر كما قال الله لذلك الذي يكثر العباده يضيء وجهه من حسن صلاته بالليل من من ايش من صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار نعم قال كتب قد كتبت له عمر 40 سنه قال يا رب زده في عمره قال ذاك اللي هذا يستدل به بعض اهل العلم على أن على ان في كتابين اللوح المحفوظ كتب فيه مقادير كل شيء وما تستنسق الملائكه هذا قد يغير يبدل اللي هو القضاء الخاص في قضاء عام وقضاء خاص ها والقضاء الخاص هذا أيضا مكتوب في اللوح المحفوظ لذلك قال الله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت صحيح وعنده ام الكتاب يعني اصل هذا الكتاب وهو احد القولين لاهل العلم والمساله مشهوره الخلاف يعني بين اهل العلم نعم السلام الله عليكم قال ذاك الذي كتبت له قال اي رب فاني قد جعلت له من عمري ستين سنه قال انت وذاك قال ثم ثم, ثم ثم أسكن الجنة. ثم أسكن شاء الجنة ما شاء الله. ثم أهبط منها فكان آدم يعد لنفسه قال فاتاه ملك الموت فقال له آدم قد عجل قد كتب لي ألف قد كتب لي ألف, ألف سنة قال بلا ولكنك جعلت لابنك داود ستين سنة فجحد فجحدت ذريته ونسيت ونسي فنسيت قال فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود فمن يومئذ أمر بال فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود نعم بالكتاب يعني والشهود الكتاب يعني الكتابة ها هذا الحديث رواه الترمذي وقال حسن غريب وقد روي عنه بفريضة من غير وجه يعني هذا الحديث وهذا الحديث يعني ما نحن قلنا يعني ما من كتاب من كتب الاعتقاد لا يكاد يوجد كتاب من كتب الاعتقاد إلا وفيه مثل هذه الأحاديث. نحن حين تكلمنا ما قلنا شيء من عندنا قلنا ما قاله الله ورسوله وما هو موجود في دواوين الإسلام يعني قاله أبو حنيفة والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم ومالك والأوزاعي والثوري هؤلاء ائمه الإسلام يشير قالوا وذولوه في كتبهم دونوا هذا في كتبهم الواجب التسليم بما نقلوا رحمهم الله إن كنت تعد هؤلاء علماء فعلا وأئمة من ائمه العلماء، فاقتدي بهم فان الواحد منهم عن امه من المتاخرين الذين عطلوا وتركوا بل أولوا بل عبثوا في بعض نصوص الكتاب والسنه فيما يتعلق بالله عز وجل فالانسان ما يدري ما الذي يجري في بطنه يروح يتكلم عن الله تبارك وتعالى في صفاته وفي أسمائه لا تتكلم الا بعلم واذا سمعت أحد يتكلم عن ذات الله وعن صفاته قل له وين الدليل من السنة هات الدليل وقرأ ما في كتاب الله تجد تعظيم الله تبارك وتعالى وقرأ ما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجد تعظيمه صلى الله عليه وسلم وحديث القبضة وله نعم. كل له كل يوم كذا يا حديث يعني يقصينا الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء أولاده على هذه القبضة منهم الحزن منهم السعد منهم بين ذلك نعم وله كل يوم كذا نظرت وله كل يوم كل يوم كذا, كل يوم كذا, نظرة. كذا نظرة. نظرة في اللوح المحرم أو نظرة كلها صح نعم والثلاث حسيات من حسيات الرب من حتيات حتيات الرب نعم ولما خلق آدم مسح ظهره بيمينه فقبض طبرة فقال هذه إلى الجنة ولا أبالي أصحاب اليمين يعني هم أصحاب اليمين نعم وقبض قبضة أخرى وقال هذه إلى النار ولا أبالي أصحاب الشمال ها يعني هؤلاء أصحاب الشمال نعم ثم ردهم في صلب آدم عليه السلام ولا شيء الله تبارك وتعالى على اللي سبحان وتعالى يعني لو جاء إنسان وأراد أن يفصل يعني ما فعل الله تبارك وتعالى مع آدم واحد من هنيء إما أن يأتي خبر عن الله عن هذا عن هذه القصة في تفاصيلها أو تأتي وتؤلف من عندك الواجب الوقوف على الكتاب والسنة لا يبتدع الإنسان يعني التفاصيل التي لم تريد في الكتاب والسنة نعم صاريك. وحديث القبضة التي يخرج بها من النار قوما لم يعملوا لله خيرا قط قد عاد حمما فيلقيهم حمما يعني فحمى فيلقيهم في نهر من أنهار الجنة يقال له الحياة نعم وحديث الكف حين عرج النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفه بين كتفي يعني الله تباره وتعالى ووضع كفه بين كتفي يعني أنبي صلى الله عليه وسلم بين كتفين أنبي صلى الله عليه وسلم نعم ووضع كفه بين كتفي فوجدت برض أنامله بين هديي سبحانه وتعالى طبعا المصنف رحمه الله يقول يعني حين عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحقيقة يعني ليس هذا هو الحديث الحديث هذا حديث منام هذا الحديث يعني يعني ما أدري الوهم من يعني لكن على كل حال هذا ليس في هذا الحديث الحديث جاء التصريح به في جميع رواياته أنه كان مناما أن صلى الله عليه وسلم مناما ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما أصبح خرج منشرح مسرور يعني يعرف فيه البشت صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت ربي رأيت ربي في أحسن صورة اللي هو الحديث الذي ذكره هذا قال ربي في أحسن سورة ورؤية المنام هي رؤية علمية ورؤية الأنبياء حق ورؤية الأنبياء حق والذي رأىها من صلى الله سلم لا شك انه حق لأنه يعني الشيطان لا يدخل في يعني النبي صلى الله سلم في الرؤى لأنها نوع من الوحي ولو دخل الشيطان فيها كان هذا فيها استنقاص للوحي لأنه قد يدخل الشيطان في المنام كما يدخل لاحدنا في المنام الشيطان ويعبث فيه في احلام ورؤى وأحداث وأفعال ولا يقول له افعل كذا ولا يقول له كما يحصل من بعض المخرفين الذين ياتيهم الشيطان ويظنون انهم يعني يرون يعني الله عز وجل ولا يرون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرون يعني نورا ولا ملائكه هذا واحد قال له انا اترك العباده اترك كل شيء خلاص قد وصلت إلى حضرة الرب جل وعلا اعوذ بالله يترك الصلاة الله يقول لك ترك الصلاة شايفة فعلت ترك الرسل والانبياء رسل يشيخ بالآلاف يعني واميين بالآلاف ورسل ثلاثمائة وثلاثة عشر ما الفائدة منهم وقامت سوق الجهاد في سبيل الله في من أول التاريخ إلى اليوم إلى ياريت الله الأضنة عشان يقول لك الله لا ترك الصلاة اعوذ بالله نسأل الله العافية نسأل الله العافية من هذه الزندقة نعم سال عليكم المقصود هنا أن هذا هذا كان مناما وليس في قصه الاسره والمعراج